بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست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 سَيَجْعَلُهَا شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تكذبون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 فبأي حديث بعده يؤمن؟